ولا تقولوا لما تصيف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام وهذا حرام لتفتروا على الله كذب ان الذين يفترون على الله كذب لا يفلحون